بُوكتو سانتا ليز سبعة وأربعون سبعة وأربعون يا تركي التياري الإعداد للسفر الإعداد للسفر تُمْكُو همَّارا سَمَان بانْدَنا تَحِيهِ ينبغي أن نعبئ شنطتنا يجب أن نعبي شنطتنا تمكو كل شيء भूलना नहीं चाहिए ينبغي ألا تنسى شيئا يجب أن لا تنسى شيئا تمكو बड़े सूटकेस की जरूरत है تحتاج إلى شنطة كبيرة تحتاج إلى شنطة كبيرة. باسبوت متبولو. لا تنسى جواز السفر. لا تنسى جواز السفر. تكت متبولو. لا تنسى تذكرة الطيران. لا تنسى تذكرة الطيران. ياتري دهنا ديش. متھ بھولو لا تنسى الشقق السياحيه لا تنسى الشقق السياحيه ساتھ سن سكرين مرہم لے جاؤ خذ معك كريم واقي من الشمس خذ معك كريم واقي من الشمس کالا چشما ليجاو خذ معك النظاره الشمسيه خذ معك النظاره الشمسيه توبي ليجاو خذ, خذ معك القبعه الشمسيه خذ معك القبعه الشمسيه کیا تم نے نقشہ لیا ہے هل تريد ان تاخذ معك خريطه طرق هل تريد ان تاخذ معك خريطه طرق کیا تم نے मार्गदर्शक पुस्तिका ली है هل تريد ان تاخذ معك مرشدا سياحي هل تريد ان تاخذ معك مرشد سياحي کیا تم نے چھاتا لیا ہے هل تريد ان تاخذ معك مظله مطر؟ هل تريد ان تاخذ معك مظله مطر؟ بنط، قميص، موز، يا ذكروا. تذكر البنطلونات، البنطلات والقمصان والجوارب. تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. टाई, पट्टा और जैकेट याद रखो। रखोकर العنق अलाुख والسترات. सोने के कपड़े रात के कपड़े और टी शर्ट्स याद रखो तजक البيجامات وقمصان النوم والتي شرتات. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتي شرتات. تمه جوته ساندل وبوتز كي ضرورة هاي. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. تمه رمال साबुन और नाखून की कैची की जरूरत है तहत मन वरिया वहतिया व मकस अवा तुम्हें कंघी टूथब्रश और टूथपेस्ट की जरूरत है तहत وفرشاة اسنان ومعجون اسنان تحتاج الى مشط وفرشاة اسنان ومعجون اسنان